قال العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر in de shani akahuel Allahu akbar Allah.